الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله واصحابه المعين تمشيطا للزاكرة نسأل بعض الاسئلة عن الدرس الماضي كان درسنا عن سدود السهو وسؤالنا الاول لماذا وقع السهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم استكاره التشريع للأمة لاثبات بشريته صلى الله عليه وسلم طيب قلنا في حديث ابي هريره صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بقول محمد بن سليم احدى صلاتين اثيه وقلنا ان احدا هاتين الصلاتين فجمعها عمران بن الخطاب وهي صلاه اناف وقلنا انه خرج في السرعان من ابواب المسجد والسرعان منهم المستعجلون وهذا اي في ابو بكر وعمر وفهذا ان وفي القوم رجل في يديه اصول قلنا ما اسمه مليء وخالق بن عمرو هو طيب قلنا ان الاصل في سدود الشهو انه يدخل في سدود الشهو الفرض والمفلو، أنت كذلك. لعل وجود المخصص أدلة المخصص،, المخصص والعموم الأدلة ننسها في صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام ننسها في صلاته. قل كلن الأسباب ومنجاب شو يستهون ثلاثة. ما هي؟ ان الزيادة وان النصر وان الشد. الزيادة إما أن تكون الأزيادة على أقسام قصرناها الزيادة على أقسام إما أن تكون الهدي في الصلاة تفضيحا وتفضيرا وهذه إما أن تكون في مواطنها أو في غير مواطنها فإذا كانت في غير مواطنها يسجد لها سجود سهوين وإن كان قول العلمة الأربعة سجود سهوين بغير مواطنها وجود السهول بغير بغير وجود، وإما أن تكون من غير جنس الصلاة سهوا وكل هذا لي يوجب عليه السهو. طيب، المقص في, في في الصلاة كيف يكون المقص؟ كيف يكون المقص في الصلاة؟ نسيان ركى من افكار الصلاة، وقلنا هذا لا عبرة به. أليس كذلك؟ لا عبرة به. يعني سبب السبب لا يجبر، لا عبرة به. إلا أن إلا أن نأتي بركى، فسبيلنا هنا لا يجبر ولا يحل محل الركن أما الواجبات المطلقة فإن سبب السبب يجبرها. قال انه كان يصلي ونسي رتلا في من رجعة الامة رفتك نتذكر هذا الركن في الركعه الاخيره هذا لأحوال لأ الأئمة الاربعه الأحوال التي ذكرناها في برس الماضي انت لي كفا هل سيودك اجبت ان يصدر طيب ينطبق ده في نعم صحيح آه. لكن سؤال الاخ خرج قال يجب ان يسن هذه معناها اعتبر الركعه اللي بعدها ما كنا كن يصل الى ذات المذي بالركعه دي التي بعدها لكنه يصل الى ذا صلوب التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها, والتي بعدها, والتي بعدها ويصل فكيف يتصرر العمور في الوصول بعد الخمسة الاخيره يقول يقوم اولا ينبغي ان نقول شيء الرقعة الاولى مطلق أنا راقع الأورشل بطلت لماذا بطلت لعدم وجودي فيها صح طيب الثلاث رجعت الذي بعدها والرابعة لم تحل محلها لماذا لعدم وجود بجرة الاحرام فهنا لا مصر من إطالل من من جديد عرفت العازف الراقي الأولي لان الركعه الاولى لو كان قال في الثانيه معلش في لكن الركعه الاولى اذا بطلت يبذل استنتاج كبير جدا ان الرابعه لا تحل محل الاولى. لماذا لاثبات الاولى مثل ديوره في كلام فديوره ذكرت الركعه الاولى ان في الثانيه ان في الأولى. إذا بطلت الاخرى فطاعة الثانية هي الأولى دلئي تليونة الحرام الثانية لديها بطول على الأولى والثالث بطول على الثانية والثاني بطول على الثانية والرادعة بطول على هاي كلها بنيت على ذاكي أرسل معهم مرتبطه معهم مع ما هو قول الفقهاء في هذه المساله يعني هذه المساله مرت عن الفقهاء ومنتجت حتى علم الشيخ العثوي في الشرح الممتع قول ناقشها ان تجربه الاحرام من الركعه الاولى ولن ينقصكم الركعه بالركعه الاولى فلذلك ليس له من المفرد الا ان يعيد الصبر طيب النقص في الصلاه انا اريده مثال الذي يجبر لسبيل السهو من ترك التشهد الى الاوسط مثلا طيب الشك تحدث عن الشك او ما تحدث عنه تحدثها ما تحدثني طيب الشخص الله اتحدث عني بعد قليل آآ نبدا شرح الحديث الثاني من يقرا العين من اتخذ كان يقرأ ها تقرا ويتعلم الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني بعد ان عن عبد الله ابن بحينا وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجل فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم عن عبد الله بن بحيل قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا هذه الإضافة؟ لأنه ليس المشهور في الصحابة وربما اول مره في تسمعه يعني لو قال عن أبي غيره لم يكون أو لم ي هذه الجملة التي تسمى في اللغة بجملة اعتراضية. جميعهم وكان من اصحاب جلاله النبي عبد الله بن زيد وكان من اصحاب النبي علي بن العباس وكان من اصحاب النبي عن عمر بن الخطاب وكان من اصحاب النبي لا يختلفون صح انما قال عن عبد الله بن حينه واتدى للاقراريه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن بحينا بحينه, بحينة أمه وهي بحينه بنت ارق اما والده فهو مالك بن القشب يعني هو وحيمه ابن مالك بن القشب هذا ابوه وعبد الله بن مالك بن القشب ابوه ووحيمه يمكن اردكم لهم إلى الى وذلك لانه اشتهر بهذا واضح واضح عبد الله بن وحيمه اسم ابيه مالك بن من لا مالك ابن الكشب الكشب القاف والشين والباء مع كثير القاف الكشب اذا هذا الصحابي الجليل جاء في ارجمته انه كان نافكا وعازدا وخواما هو من يكفي يأتي انه من اضحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من عبد الله بن ابن ابن بحينة. والبحينة هي ويهو. وتسمى بحينة بيت الأرض طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بهم في الركعتين القول ولم يجلس يعني ابن صلى دين الصلاة مباعية ولم يجلس للتشهد الأوخذ وهذا فيه تفسير قال عليه الصلاة والسلام من قام الى الثالثة ولم يتشهد قبل ان يستوي يمكنه ان يرجع هذا حديث المناسبة قبل ان يستوي يمكنه ان يرجع لذلك حدث الفقهاء قيامه الذي لا يمكنه الوجود اذا سارقت تفذاه باقاه اذا سارق رجله شو؟ شاقاه لو على قوله لا يرجع لا يرجع إن انه قام واسترى الى غفل فلا يمكنه الرجوع الى الى التشهر حكمه واجب على قول وثلث وثلث عند, عند المالكية واجب على قول الجذور انه الواجب وبمناسبة الحنابلة يرينها أن التسهل الأوسط رقم ولكنهم محبيضون بهذا الحديث محبيضون بهذا الحديث فأنا لو كان رقما لما أجب ربي بسهول سوء ما توفق التلاثة عائية صلى دين في الركعتين الأولين ولم يجلس ولم يجلس التسهل فقام الناس معه وقم القيام بسرط إذا قام لا يجيج له أن يرجع فقال نفس لأنه قام من إلى رتن فلا يرجع إلى شمس إذا ما هو أقدم إلى رتن وهو فالواجب أو أو السن عند الهالسية لأنه, لأنه سن عند الهالسية بالسن للصراف طيب وكل القيام بأن لا يفارق بأن يفارق فخذاه شمس فقو أما إذا لم آه. تفارق فخذاه ساقاه رجع فإذ لماذا لن يرجع أنه دائما طلبه لأنه كان قد سارقه قد سارق الأرض والاستخطامة قائمة عليه الصراط والسلام قال حتى إذا قمت طلال أي سرغ منها ينتظر الناس تسليمه أن يسلم بعد, بعد الرحعتين وهو جالس تسلم فجدتين قبل أن يسلم ثم سلم هذا الحديث يكتب علينا باب عظيم الأبواب الفقه وهو أن سجود السمو إن ان يكون سجودا بعديا أي بعد السلام بحديث محمد بن سيرين عن أبي غرفة وحديث ذو وحديث ذو وإن أن يكون سجودا قبلية بحديث عبد الله ابن محمد a siista akwalo sugi pi akwalo pahati se كان محمد الموصولان شيخ البخاري في دفء الله مع شيخه ان قبل عيد الشيخ البخاري وما كان طالبا كان في دفءه فقط قلبه قط قلبه ينسو يعني, يعني كسر وخشي أن يفطر الإله فصاح الناس هل من ذي دينام ودينام كان يأتي عشرة أخوان هل من فتطاير إليه الأخلاق من كل مكان هذا محمد بن سلام وهو من البخاري طيب أطول أدول حجبة عند الأحناف قول الأحناف. الاحناف نعم؟ في شنوب؟ في يعني طيب او بعد هذا هذا ذكر الطيون طيب جميل طيب احكام سجود السجود التهوي للمذبوح مع قيامه احكام سجود المستحب بالمذبوح مع قيامه لي المسألة تحتاج منكم الى ثلثين ماذا نقصد بهذا اذا دخل يصدوق في الصلاة ووجد ان امامه اتى بسجود تهوي يسجد معه او لا يسجد طيب اذا لم يجل تستهوي هو يعني كان استهوي في الركعه الاولى وهو اتى مصدوق في الركعه الثالثة ما أرسل ولا يجيب سه حتى وإن لم يحصل يصدق او يجيب. لا شيء في ولاية تفصيل. الخامس السجود السه لمن مع إمامه إذا كان السجود قبليا يصدق ولا من هذا. ولا مفر من هذا. إذا كان السجود قبلية إذا كان السجود سه سجودا ولا مفر له من هذا. لأموم الأدلة إننا جعل الإيمان ليتمل به فلا يمكن أن يكون جالسا إلى أن يترغ الإيمان من السجتين والذين معه ويجالس بغير سجي اذا قلنا أول شيء ماذا أيها الحبة فالإخواام إذا كان السجود قبليا يفضل مع الإيمان ملزما إذا كان السجود بعديا ان ادركته السهم يديك وجوبا وان لم يدرك هذا كثير الثالث وان لم يدرك سهو يعني انا ما اقدر في يعني مثلا انتمام مثل اصول الاصول وقال في الثالثه انا برحم ربي هنا يلزمني ان اجتهد مع لماذا لماذا ما أدركه. ايه هذا هذه السؤال انا اتيت اكثر على رابعة والامام مفيد السهد الاوسط وانا ما نفي التحرك الاوسط وادركت مع الامام الركعه الرابعه ما ادربت السهد ولا منجعه اجد مع ايمام ولا ما اجد اجد مع القبلي لان نجد يعني من نفي التحرك الاوسط قلنا ان التجد المسلمين قبل سلوه ايمان في قبل هو من الجنة اما اذا كان السلوه بعديا يعني زاد الايمان في الصلاه زاد السلوه و انا لم ال... يعني هذه الزيادة وسلم الايمان و حد عنه وبعد ان فصلت عنه قام الانوما اتنى في الدقيب السلوه اذا لم معه السلوه السلوه بعدي فسلوه السلوه احبابا عند الرئيمة الاربعة وعند الجنو يسجد استحبابك وإن الجنو لا حاوج عليه أما إذا أجربت معه السهم ولم تسجو و... وكانت سجوده بعديا حتى بعد أن تتفن عنه وكتب طلاثك بعد إسران الطلاثي تسجد للسهو وجودك حسنا وإذا كمان طيب سجود السهم. للمسبوق مع الامام احكامه قراتيه الاول اذا كان السدود قبليه ادركت السهو أو لم تدركه فانت تسجد معه مع امامك وجوبا سدود السهو للمسبوق مع الامام لأنه المسبوق لم يدرك السهو كان السهو في القس التي هو لم, لم يحضرها او لم يصليها هذا يكذب السبابه على قول الائمه الأربعة ولا يثبت سجد وجوداً. يعني إن لم يثبت لا حرج عليه أما إذا كان السجود بعثية وأدرك السهوة مع الإمام يزدد للسهوة شو؟ وجوداً. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابو واختار ابو هذا لماذا؟ سبحان الله أوله إذا اختار ابو بقوله عليه ولان هذا من اثنان الصلاة وجبرها ودبر الصلاة واجب كوجود الصلاة عرفتك هذا كان كتبتونا ما كتبتوه كلام الشيخ فينك الاتف ان من كان سدوده سجودا بعديا وادرك السهو مع الامام وكان مسبوقا في صلاته يسبب سجدتين لسهو بعد ان يخرج ينفصل من الامام خاصة إمام قلت ومعه في, السهو. السهو. في السهوة فسيقوم هو والإمام سيقضي سجدتين من هو رعلا أن يوتيهم الصلاة لأنه أدرك السهو يجب عليه وجوداً أن يفجد مع الامام أن وحده سجدتين من السهو. حتى وإذارت امامه وجوداً قال ابو وذلك واجب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصر من هذا من صلاة ولأنه سجد تمام الصلاه في تمام الصلاه واجب ما لازم لازم اذا دي تخلف واجب اذا وكان لا يقول خلط الإمام يعني لا, لا يبجئه لأنه ما أدرك السجدين مع الإمام لأن الإمام هو قام بعد ذلك الإمام كان سجد السجدين هو مع الميتين ثلاثة يسجي أيضا سجدين على نسب كل هداء كل بعد ينتبك ان تأتي بالسليد اذا ادرحت مع رصه اما اذا رجبك مع رصه وكنت مضبوقة فهذا على الاستعباب عند الجميع معنى السليد نعم، ما فينك ما فينك كلام مضبوءا وصلت ثنتين بعد نفسي. أشوف قبل ولا بعد لا قبل لي من كذا. ما كذا. بعدي هو ما عليك لا يعني. لا يزوره. لا تجيب لماذا في الخرص سديده كان الإمام نفسه إنما ليؤتمر طيب أقول إيوه هذه في سبيل أنا أنا عندي سؤال آآ آآ يحتاج إلى ذكاء نعم يا راسف نعم يا في طيب نعيده. في او احكام سجود السهو بالنسبه للمسبوق كالاتي اذا كان سجود امامه سجودا قبليا فانه يسبق مع امامه ادراك السهو مع الامام او يجد ولماذا قلت له يجد لانه مسبوق ولا السهو وقع في الركعات التي لم, لم يحضرها ولذلك نقول من صلى مع امامه وكان مسبوقا ولم يدرك السهل ولكن السجود كان قبليا ادرك او لم يدرك يجب عليه وجودا شرعيا ام ان يدهد مع السجود مع امامه هذا ما فيه خلاف اذا كان مسبوقا والسجود سجودا بعد وقد ادرك السهو يعني حصل السهو في الرقعات البثير حضرها هو يجب عليه وجوبا فرعيا ان يفدي للسهو بعد السلام بعد اي سجدتين ثلاث سدودا بعديا كما فعل امام اذا لم يدرك السهو وكان السجود سدودا بعديا على الاستحباب ان يسجد وليس على الوجوب على قول الائمه كما واضح طيب ااا نعم نعم شنو أي سؤال سدود السهو في الزيادة بعد صحيح اتفقنا كما حصل في, في حديث ابو اه يعني في حديث ابن وحديث وحديث اللي النبيل صح طيب كل السدود شنو بعد في الزيادة لماذا ذعية لماذا جعلت سجود بعد في الزيادة بعدها لماذا جعلت الزيادة لماذا جعلت سجود في الزيادة بعدها لان القراج يا صلى الله عليه وسلم حتى لا تستمع في القراج بيها بسابنة يعني اكثر أنت جدت في الطرق وإذا لم تسلم أنت ما جدت لحسنه ها أنت ما جدت لحسنه داخل الطرق لذلك حتى لو يستيقى الطرق في زيادة ثاني تسلم ثم تجد سجيته اما أما لو أنك في الطرق وقبل أن تسلم أي لم في سجيته للسفو ها ثاني أستجد ثاني ها زائدة حسب ولكم تصرقة زيادة ثانية فحتى لا تتمع في الصلاة زيادة ثانية فقال راضي الله يبقى هذه طيب آآ آآ طيب الأولى أن أن, أن, أن نختم ملاحس سبود السهو لحكم سبود السهو شكرا قال إذا قام الإمام لخامسة في صراحة المباعية اتبعه أو لا اتبعوه إذا كنت مستخدم لا تتبعوه لكن قبل ذلك يعني كان الصحابة قد يخب عرفت أو الحكم لم يتنزل عليه بعد بعضهم تبجهه يعني صبع صلى الخمسة وهو يظن أنها أربعة فلما أخبر انه صلى خمسة تسجد السجتين يستحب على السلام هذا حصل اللي نصول عليه بفضل السلام عرفت؟ أفعى بالنسبة للمساعدين لا يتبع لا يتبع إمامه سيب قبلي ولا بعدي <تصفيق> ميشا بعدي إذا تلت بعدي نتبق هذه الطلاعبة ذكيت الناس إذا تلت بعدي بعد. وأنت لم تشارك معه في السهب تسجد معه احبابا وليس موجودا ولو كان قبلي أدركت لم تدرك تفجد معه وجودك اي نعم يا إخوات أيو ما هو الذي يقول سبحان الله إذا هم تأكدوا انها أربعة ثامنة لا يطلق عرفتك و... وإلى أن يرجع هو ثم يعني لا يخرج من الصلاة حتى لا يخوي من الصلاة معه أربعة. وربما هو ثراء راحة. وربما هو ناسي. إذا ناسي، فما توصل صحيح على وإذا كان عامدا، فما توصل باطلة وطلاته الذين لم لن يطلعه صحيح. إذا إذا إذا إذا كان هذا تأرجح جدا. هذا تأرجح. إذا جاء الإمام في طلاقه. ولكن ما يتجد قبل السلام قبل السلام بدلا من ايضا ان تكون ان تكون ان يكون السجود بعده جعله الشروط قبل يجي ان شاء الله يجدي داخله خلاف لا عرفت؟ لكن لا احتمال انه اخذ وكينا ايضا بالحنادي ايضا بالحنادي ايضا بالستفقية لان كل سجود عنده قبل ما اثلتهم عرفتهم طيب اقول السجود السهل اختيار الشيخ الإسلام تينية أنه واجب وهذا من لي أرجعه اختيار الشيخ الإسلام تينية اختيار الشيخ الإسلام تينية أن سجود السهو واجب وهذا هو الراجح وهو قول جماهير أهل العلم وهو قول كثير من الصحابة رضو الله عليهم أن يسمى الرسول وإطناء أنه هي واجب. طيب اقرأ علينا حديث باب المرور بين يدي المصلي الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهيم بن حارث ابن السنة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم؟ لكان أن يقف أن يقف أربعين خيرا لم من أن يمر بين يدي المصلّي. قال يودي. قال عبد النضد لا أدري. قال أربعين يوما أو شهرا أو سما. صحيح تاب المرور بين يدي المصلي إذا كان المصل المصلي مصلي فلا تمر بين يديه ما لم تكن للمصلّي سفرة. والمرور إما أن يكون المصلي ليس له سترة او بين يديه المصلي وبين سترته الستره الشيء الذي لا ويستر المصلي يكون بينه وبين القبلة عرفتم هذا المصطلح تسميته الستره طيب وتبقى سترته وظهره الراجح من اقوال هذه العزة المسألة اما الصلاة صحيح ولكنه يأسم اذا كان عاملا ولكنه تلافق ولا يأسم اذا كان نافيا يعني اذا كان نافيا محرم عليه اما اذا كان عامدا فصلاةه صحيحة مع الاسم ايوه طيب أيها يدي إما يدي بين بينه دون او او بين سترة وينه وبين المسلمي هو ابي جهل عبد الله بن حارث بن سلمى هو ديذوح في كبار الصحابه من الذين شهدوا المواقع مع سيدنا نور حارث بن حسنة. هو من فرسان الانصار هو انصاري اما عبد الله يسمى يعتبر من الصغار بمسرار الصحابة قال, قال رسول الله لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم يعني هذا فيه من الاسم الاسم يقول على ان اطمأ هذه المستقبلة اطمأ الهروب بين يدي المصلي التحريف ان هذا شو حرام يعني من تعالى ونجيبه الاسم نجيبه بالإثم. والتأكيد على الكثير هو أن يقف أربعيناً خيراً لهم أن يمر بالميزي وقال أبو النبل روى من روى عن, عن, عن أبي جهيب لا أدري قال أربعينا يوما أو أربعينا شهراً أو أربعينا سنة حتى لو كانت أربعينا يوما هل هذا سهر؟ يعني ما أقول أنه يكون مستعدد جدا. يقول يمر بأيدي المصمّي يرجع تك 42 أكن ف يوما ليش؟ لوقف حتى لا يأثم يعني حتى لا يتورط الله سيعاقب على هذا لوقف لو 42 ولم يتجاوب أو لم يمر بأيدي المصمّي لا إخوان هذا قبل بالغ التعليم يعني قبله اي يقف 40 يوما او شهرا او سمكه الا ما به تغليظ التحريم يعني التحريم واضح من قوله ما لا عليه من حكم هذا اصل التحريم لكنه غلل التحريم خير له من ان يمر خير الله من ان يمر ايث فقد 40 ان 40 يوما او 40 شهرا او 40 سمكه هذا نقوله هذا الحديث نقول عنه على, على على التعليل وعلى تغليد الشيء التعليل ومن أين أخذنا تغليد التعليل من الأربعين التي نتغطيه في الحديث نعم الحديث الذي بعده أو في التعليل أي هذا في الحديث الذي بعدها نعم هذا في الحديث الذي بعده يا سموه نعم دعين لما ايوانا هو نفس الاخير قال انه ما هو الحد بذيء يعني ثق عليه صلاة المصدر بهذا في الحديث جديد سوف يعني ثقه عليه الآن نعم يا اسم مصدركم مصدركم الحديث الراجع بعد المعث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين, أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان صحيح إذا صنع أحدكم إلى شيء يستره من الناس يستره ومن هنا أفضل شيء واحكامها وأحكامها أولا واجبه واجبة يأسن تارفها وهذا الذي أرجعه وإن كان خلاف قول الجمهور المناسب الموالدية والشافعية والأحناف عندهم أن تترى على لا مستحبة عندهم أن تترى ما شيره مستحبة لكن الحنادنة والإمام أحمد ربايتان إحدى ربايتين من أحمد والظاهرية والشوكاني وفي ذكرة الخان كل هؤلاء يقولون بوجود السطرة والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما الشيخ العثيمين يقول وجودنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال ان الكون من وجودها البعيد كان بعيد لأدل في أدلة كليصل إلى سطر صيب من سطراته صيب معه وكان يصل إلى سطراته الأحاديث التي قيل أنها ما تمام من الاستحباب إن أحاديث بعيفة أو أحاديث متأولة كحديث من عباس الذي بعد حديث حديثه المسعيدة مريعية ابن الآب حديثة أنه أقبلت راكبا على عماري أتام هذا سوف نقص عرضا على قليل لكن السوار أن الفترة ما لك واجبة لأن المثلث لم يثلث إلى غير إلى غير فترة أحيانا يثلث إلى عنذة تعرف العنذة الحربة أو عصار وأحيانا يثلث إلى مؤخرة رحله وأحيانا يثلث إلى جباء بل كان يفلل فأرال الساد أن تمر دونه بين الجبال فتقدم حتى مرة الساد من خلفي ثم رجع وقل إلى الجتاة كل هذا هو على أن سترة ناله واجبة هذا الذي كان أرجعه ثانيا حد سترتي أن ترتفع من الأرض شيئا أحد هذا للجميع الذي صلى إليها من الخمم وأن تكون إلى جهة الخنة بعد موجع سجودك بعد موجع سجودك بقوله يستغف إذا أراد أن يكتاب بين يديه وبين يديه ألي مهمة حتى يعني يعرف الناس مظلوا للإقدار وليس وفا يسمح لهم بالمجرور جناس بعض الفقهاء أغرب أغرب يعنيه أتى بغرائي قال لا تستاثبئن للمسلم المسلم الدبسره هذا الكلام غريبا غريب. غريبا غريب. غريب. لكن السنة قدره. كان بي بين يديه بين, يجيه بين يجيه هذا يعطي المساح التي لا يجوز ان يمر فيها. بين يوجيه. يعني إلى موضع السبور. لا يجور لك اما بعد موضع السبور يمكن نعم مستره نعم الخط الأولي هذا لكن الخط الأولي أين أنت تسقف من الخط الأولي أين تسقف أنت يعني في لا الخط لا يكون مستره هذا هذا سؤال مهم حديث الخط ضعيف جدا حديث الخط بعيث إنه ما لم يجيب الفترة بيجاه قالتا يقول تخفض يسمى وهذا حديث ضعيف جدا لا يعتمن عليه وقالوا اني بعمل فترة الأحناف لكن الحديث ضعيف عرفته لا يعتمن عليه يعني الخط لا يقول لا يقول في بيجاه نعم نعم السواق والخلص لا يجيسي يا اخوان فترة شيء يفكره من الناس يعني يفكرهم شيء هالشيء مادي وكبير وكبير يعني مثلا العنزة حربة مؤخرة في الرحل الول مؤخرة في الرحل واشنه؟ الول يعني ها مؤخرة او فحارس اعرفتك؟ او ساريا في الثواري المسجد المسجد اذا فيه عمود كانت صحانه يفتونا او يجعلون الثواري المسجد فتر فترة مهدودة الى هذه فترة فكيف <ساكيد> يقول القلم والسلوة نعم يا ولو نعم الشيء الكوثي يمكن ان فهي ذات سترة الكوثي يمكن ان يكون سترة الله يستحيل طيب نعم يا أخي هل يمكن ان يكون الشخص فترة يا يجوز يجوز وقد ذكر هذا النوري الختاي، أي الختاي، يعني في مذكر ذلك النوم، وحديث عائشة الذي بعد حد ابن عباس بن دل... بنى على هذا، فركوته أن الدنيا كلها ورجلاه في قدرته، فممكن أن أن أن أن أن طبعاً هذا الحديث قوي لا لمثل ما جسر صح نتحدث عنها بعد قليل جدا قلنا الحكم الاول يلا بسرعه الحكم الاول ان احفظ شكرا المدير اها هو هو هو وان المريض بيصلح حاله ولكن المريض متاخر بين يديه وبين يديه بعد موضع ايده بعد موضع يديه يعني بعد موضع يديك تقديرا لانك تقدر تطيق لا شكرا إذا طلق إلى سترة بعد سترة من هناك ما, ما في الحال اما إذا طلق ما في ستها ومربت هذا رايزي وإذا كان ستجيره ومربت هذا طيب ده الحديث هذا حديث للعبادات يا إخوان سترة إيماني سترة للعبادات يعني إذا كتبت إمامي مسلم، بكتب المسلم، يمكن تمشي بالصبي رأسه، ما تخلونه، هذا, هذا ما اللي فعلوه مع بعض، فهم؟ والمسلم بالنادي ميال، تبرأتم من يدي بعض السفر ما أقول بيريشم، بعض الصبر، هذا ما فيه اسمه، ما فيه حرمت ما ااا لكن الحرم يصعب جدا، أيام تتمثل يأتي من يوم القيس. الواجب أن يمنع المسل المرور بين يجايا المسل وإن كانت الحرم لعمول الأدلة وعدم وجود ومستفين ما تفاقق إلى ذلك تفاقق أرصت يعني بعض الثلقاء في اسم الحرم قال ماذا قال ها قال الحرم لا يدخل في لا يدخل في لكن ماذا نقول له نقول الحرب يدخل في ختمه ان يا ابا عبد الله الزمن انتهى انتهى الدمج. ولا باني زمن انتهى الزمن خلاص لانه يواصل الدفء القائم ان شاء الله ما يا نعم هل المرور بين يدي المصلي في النشي ام في الفرد الصواب ان هذا في الفرض فمن هذا في الفرض اما النفل لا نستطيع ان نقول بوجود سترة في النفل ليه لان النفل نفسه ليس واجب النفل نفسه ليس بواجب تبقى افتحها نعم لا النفل نفسه واجب ولا واجب واجب فكيف يقول ان ثلاثة هذه النجلة الواجبة والسطرة الوسيلة لهذه الصلاة تكون واجبة نعم الوضوء واجب للنفذ هذا لانه شرط الوضوء شرط وليس واجب فالشرط يكون شرطا لمنفذ ولنفذ اما الواجب يختلف الامر اجعله افتر نعم لكن الاولى ان يتطلب الانسان فترة حتى لنفذه لأنها يعني هذه بعديد واضحة وضحة